إن كان تابع أحمد متوهبا فأنا المقر بأنني وهابي إن في الشريك عن الإله فليس لي رب سوى المتفرد الوهابي لا قبة ترجى ولا وثن ولا قبر له سبب من الأسباب كلا ولا ولا شجر ولا حجر ولا عين ولا نصب من الأنصاب أيضا ولست معلقا لتميمة أو حلقة أو ودعة أو نابي لرجاء نفع أو لدفع برية الله ينفعني ويدفع ما والابتداع وكل أم محدث في الدين ينكره أول الألباب أرجو بأنني لا أقالمه ولا أرضاه دينا وهو غير صواب وأمر آيات الصفات كما أتت بخلاف كل مؤول متابي. والاستواء فإن حسبي قدوة فيه مقال السادة الأقطاب الشافعي ومالك وأبي حني فتو ابن حنبل نتقي الأوابي وكلام ربي لا أقول عبارة قال ذي التأويل في ذا بل إنه عين الكلام أتا به جبريل ينسق حكم كل كتاب هذا الذي جاء الصحيح بنصه وهو اعتقاد الآل والأصحاب وبعصرنا من جاء معتقدا به صاحوا عليه مجسم وهمابي. جاء الحديث بغربة الإسلام فليبكي المحب لغربة الأحباب هذا زمان من أراد نجاته لا يعتمد إلا حضور كتابي طير له من صاحب متجهم في بدعة يمشي كمشي غرابي مهما تل القرآن قال عبارة أي إنه كمترجم لخطابي وإذا تلاء الصفات يخوض في تأويله خوضا بغير حسابي فالله يحمينا ويحفظ ديننا من شر كل معاند سبابي ويؤيد الدين الحنيف بعصبة مستمسكين بسنة وكتابي لا يأخذون برأيهم وقياسهم ولهم إلى الوحيين خير مآبي لا يشربون من المكدر إنما لهم المصفى من ألذ شرابي قد أخبر المختار عنهم أنهم غرباء بين الأهل والأصحاب في معزل عنهم وعن شطحاتهم وعن الغلو وعن بناء قباب سلكوا طريق التابعين على الهدى ومشوا على منهاجهم بصواب من أجل ذا أهل الغلو تنافروا عنهم فقلنا ليس ذا بعجابي نفر الذين دعاهم خير الورى إذ لقبوه بساحر كذابي مع علمهم بأمانة وديانة وصيانة فيه وصدق جوابي 1. Csillá عليه اللhú ma habbá الصبá, وعلى جميع الآل والأصحاب.